بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العشرون من كتاب المزهر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى وفي فوائد النجير بخطه قال قال عيسى بن عمر النحوي أملى علي ذرم شعرا فبينما أنا أكتبه إذ قال لي أصلح حرف كذا وكذا فقلت له إنك لا تخط قال أجل قدم علينا عراقي لكم، فعلم الصبياننا، فكنت أخرج معه في ليالي القمر، فكان يخط لي في الرمل، فتعلمت. وقال القالي في أمالي، حدثني أبو المياس، قال حدثني أحمد بن عبيد بن ناصح، قال قال الأصمعي، قيل لزيرمة، من أين عرفت الميم؟ لولا صدق من ينسبك إلى تعليم أولاد الأعراب في أكتاف الإبل، فقال والله ما عرفت الميم إلا أني قدمت من البادية إلى الريف، فرأيت الصبيان وهم يجوزون بالفجرم في الأوق، فوقفت حيالهم أنظر إليهم، فقال غلام من الظلمة، قد أزفتم هذه الأوق، فجعلتموها كالميم. فقام غلام من الغلمة فوضع ثمه في الأوقى فنجنجه فأفهقها فعلمت أن الميم شيء ضيق فشبهت عين ناقتي به وقد اسلهمت وأعيت قال أبو المياس الفجرم الجوز قال القالي ولم أجد هذه الكلمة في كتب اللغويين ولا سمعتها من أحد من أشياخنا غيره والأوقة الحفرة وقوله أزفتم أي ضيقتم ونجنجه حركه وأثهقها ملأها والمنجم العقب وكل ما نتأ وزاد على ما يليه فهو منجم أيضا واسلهمت تغيرت والمسلهم الضامر المتغير فائدة قال الزجاجي في شرح أدب الكاتب روي عن ابن عباس في قوله تعالى أو أثارة من علم قال الخط الحسن وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال كاتب حاسب وقال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء قال بعض المفسرين هو الصوت الحسن وقال بعضهم هو الخط الحسن وقال صاحب كتاب زاد المسافر الخط لليد لسان وللخلد ترجمان فرداءته زمانة الأدب وجودته تبلغ بصاحبه شرائف الرتب وفيه المرافق العظام التي من الله بها على عباده فقال جل ثناؤه وربك الأكرم الذي علم بالقلم وروا جبير عن الضحاة في قوله تعالى علمه البيان قال الخط وقيل في قوله تعالى إني حفيظ عليم أي كاتب حاسب وهو لمحة الضمير ووحي الفكر وسفير العقل ومستودع السر وقيد العلوم والحكم وعنوان المعارف وترجمان الهمم وأما قول الشيباني ما استجدنا خط أحد إلا وجدنا في عوده خورا فهل يسف إليه الفقهاء ويتجافى عنه الكتاب والبلغاء ولإيثاره أبينه حرم أجوده وأحسنه ولما أعجب المأمون بخط عمرو بن مسعدة قال له يا أمير المؤمنين لو كان الخط فضيلة لأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سر بما قاله عن ابن عباس فقد أنكره عليه كثير من عقلاء الناس إذ الأنبياء عليهم السلام يجلون عن أشياء ينال غيرهم بها خصائص المراتب ويحرز بالانتماء إليها عقائل المواهب ومن أهل الجاهلية نفر ذو عدد كانوا يكتبون والعرب إذ ذلك من عز بز منهم بشر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل وسفيان بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف أبو قيس ابن عبد مناف بن زهرة وعمر بن عمرو بن عدس ومن من اشتهر في الإسلام بالكتابة من علية الصحابة عمر وعثمان وعلي وطلحة وأبو عبيدة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ويزيد بن أبي سفيان وأقسم بالقلم في في الكتاب الكريم وأحسن عدي حين شبه به قرن الريم تزجي أغنا كأن إبرة روقيه قلم أصاب من الدوات مدادها وهو أنطى بيد الكاتب من السيف بيد الكمي وقد أصاب ابن الرومي في قوله شاكلة الرمي كذا قضى الله للأقلام إذ بريت أن السيوف لها مذ أرهفة خدم وكان المأمون يقول لله در القلم كيف يحوك وشي المملكة ووصفه عبد الله بن المعتز فقال يخدم الإرادة ولا يمل الاستزاده فيسكت واقفا وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء وقال أرسطو طاليس عقول الرجال تحت أسنان أقلامها قال علماؤنا إن أول من خط القلم إدريس عليه السلام فمتى وضع الخط العربي وسطر المسند الحميري وقد ذكر أن لغة يونان عارية من حروف الحلق ومخالفة لسائر لغات الخلق النوع الثالث والأربعون معرفة التصحيف والتحريف أفرد بالتصنيف جماعة من الأئمة منهم العسكري والدار قطني فأما العسكري فرأيت كتابه مجلدا ضخما فيما صحف فيه أهل الادب من الشعر والألفاظ وغير ذلك قال المعري أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره عن الصواب وقد وقع فيه جماعة من الأجلاء من أئمة اللغة وأئمة الحديث حتى قال الإمام أحمد بن حبل ومن يعرى من الخطأ والتصحيف قال ابن دريد صحف الخليل بن أحمد فقال يوم بغال بالغين المعجمة وإنما هو بالمهملة أورده ابن الجوزي ونظير ذلك ما أورده العسكري قال حدثني شيخ من شيوخ بغداد قال كان حيان بن بشر قد ولي قضاء بغداد وكان من جملة أصحاب الحديث فروى يوما حديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب فقال له مستمليه أيها القاضي إنما هو يوم الكلاب فأمر بحبسه فدخل إليه الناس فقالوا ماذاك قال قطع أنف عرفجة في الجاهلية وبتليت به أنا في الإسلام وقال عبد الله بن بكر السهمي دخل أبي على عيسى بن جعفر وهو أمير البصرة فعزاه عن طفل مات له ودخل بعده شبيب بن شبه فقال أبشر أيها الأمير فإن الطفل لا يزال محبنزيا على باب الجنة يقول لا أدخل حتى يدخل والداي فقال له أبي يا أبا معمر دع الظاء والزم الطاء فقال له الشبيب أتقول هذا وما بين لابتيها أفصح مني فقال فقال له أبي وهذا خطأ ثان من أين للبصرة لابه واللابة الحجارة السود والبصرة الحجارة البيض أورد هذه الحكاية ياقوت الحموي في معجم الأدباء وابن الجوز في كتاب الحمقى والمغفلين وقال أبو القاسم الزجاجي في أمالي أخبرنا أبو بكر بن شقير قال أخبرني محمد بن القاسم بن خلاد عن عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي عن أبيه قال دخلت على عيسى فذكرها وفي الصحاح قال الأصمعي كنت في مجلس شعبه فروى الحديث فقال تسمعون جرش طير الجنة بالشين فقلت جرس فنظر إلي وقال خذوا منه فإنه أعلم بهذا منا قال الجوهري ويقال أجرس الحادي إذا حدا للإبل قال الراجز أجرس لها يبن أبي كباشي قال رواه ابن السكيت بالشين وألف الوصل والرواة على خلافه وقال أبو حاتم السجستاني قرأ الأصمعي على أبي عمر بن العلاء شعر الحطيئة فقرأ قوله وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر أي كثير التمر واللبن فقرأها لا تني بالضيف تامر يريد لا تتوانى عن ضيفك تأمر بتعجيل القرى إليه فقال له أبو عمر أنت والله في تصحيفك هذا أشعر من الحطيئه وفي طبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي قال أبو حاتم صحف الأصمعي في, في بيت أوس يا عام لو صادفت أرماحنا لكان مسوى خدك الأحزمة يعني بالأحزم الحزن الغليظة من الأرض قال أبو حاتم والروات على خلافه وإنما هو الأخرم بالراء وهو طرف أسفل الكتف أي كنت تقتل فيقطع رأسك على من كتفك وفيما زعم الجاحظ أن الأصمعية كان يصحف هذا البيت سلع ما ومثله عشر ما عائل ما وعالة البيقوره فكان ينشده وعالة النيقوره فقال له علماء بغداد صحفت إنما هو البيقورة مأخوذة من البقر وقال العسكري أخبرنا أبو بكر بن الانباري قال أخبرنا أبي قال قرأ القطر باللي المؤدب على ثعلب بيت الاعشى فلو كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلمي فقرأها في حب بالحاء المهملة فقال له سعلب خرب بيتك هل رايت حبا قط ثمانين قامة إنما هو جب وقال القالي في اماله أنشد أبو عبيد اشكو إلى الله عيالا دردقا مقرقمين وعجوزا شملقا بالشين معجمه وهو أحد ما أخذ عليه وروى ابن الاعرابي سملقا بالسين غير المعجمة وهو الصحيح وقال القالي كان الطوسي يزعم أن أبا عبيد روى قبس بالباء قال وهو تصحيف وكذا قال أحمد بن عبيد وإنما هو قنس بالنون وهو الأصل وفي المحكم القنس الأصل وهو أحد ما صحفه أبو عبيده فقال القبس بالباء انتهى قال القالي وقول الأعشى تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق كان أبو محرز يرويه كجابية السيح ويقول الشيخ تصحيف والسيح الماء الذي يسيح على وجه الأرض وأنشد أبو زيد في نوادره إن التي وضعت بيتا مهاجره بكوفة الخلد قد غالت بها غول. قال الرياشي الأصمعي يقول بكوفة الجند ويزعم أن هذا تصفيف وقال الجرمي كوفة الخلد أي إنها دار قرار لا يتحولون عنها وقال القالي في قول علقم رغى فوقهم ثقب السماء فداحص بشكته لم يستلب وسليب داحص فيها بالصاد غير معجمة يقال دحص برجله وفحص وكان بعض العلماء يرويه فداحض ونسب فيه إلى التصفيف وقال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات قال أبو عمرو الشيباني بلغني أن أبا عبيدة روى قول الأعشى إني لعمر الذي حطت مناسمها تهوي وسيق إليها السافر العسل فأرسل إليه إنك قد صححت إنما هو الباقر الغيل جمع غيل وهو الكثير والباقر بمعنى البقر وقال أبو عبيدة السافر بمعنى السفار والعسل الجماعة وقال أبو وقال بن دريد في الجمهرة الجف الجمع الكثير من الناس قال النابغة في جف فعل بوارد الأمرار يعني ثعلبة ابن عوف ابن سعد بن زبيان قال ابن دريد وروى الكوفيون في جف تغلب وهذا خطأ لأن تغلب بالجزيرة وثعلبة بالحجاز وأمرار موضع هناك وفيها الفلفل معروف ويسمون ثمر البروق فلفلا تشبيها به قال الراجز وان حتى من حرشاء فلج خردلوا وانتفض البروق سودا فلفل قال ابن دريد ومن هذا البيت قلقله فقد أخطأ لأن القلقل ثمر شجر من العضاء وأهل اليمن يسمون ثمر الغاب قلقلا وقال القالي في أمالي قال نفطوي صحف العتبي اسم نقيلة الأشجعي فقال نفيلة وقال الزجاجي في شرح أدب الكاتب حدثنا أبو القاسم الصائغ عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال حدثنا أحمد بن سعيد اللحياني وحدثنا أبو الحسن الأخفش قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قال حدثني أبو محمد التوزي عن أبي عمر الشيباني قال كنا بالرقة فأنشد الأصمعي عنة باطلا وظلما كما تعنز عن حجرة الربيض الضباء فقلت له إنما هو تعتر من العثيرة والعتر الذبح فقال الأصمعي تعنز أي تطعن بالعنة وهي الحرب وجعل يصيح ويشغب فقلت, فقلت تكلم كلام النمل وأصد والله لو نفقت في شبور يهودي وصحت إلى التناد ما نفعك شيء ولا كان إلا تعتر ولا رويته أنت بعد هذا اليوم إلا تعتر فقال الاصمعي والله لا رويته بعد هذا اليوم إلا تعنز وفي شرح المعلقات لأبي جعفر النحاس روي أن أبا عمرو الشيباني سأل الأصمعي كيف تروي هذا البيت فقال تعنز. فقال له أبو عمرو صحفت إنما هو تعتر. فقيل لابي عمرو تحرز من الاصمعي فإنك قد ظفرت به فقال له الاصمعي ما معنى هذا البيت وضرب كاذان الفراء فضوله وطعن كايزاغ المخاض تبورها ما يريد بالفراء هنا وكان جلوسا على فروه فقال له أبو عمر يريد ما نحن عليه فقال له الأصمعي أخطأت وإنما الفراءها هنا جمع فراء وهو الحمار الوحشي وقال محمد بن سلام الجمحي قلت ليونس بن حبيب إن عيسى بن عمر قال صحف أبو عمر بن العلاء في الحديث اتقوا على أولادكم فحمة العشاء فقال بالفاء وإنما هي بالقاف فقال يونس عيسى الذي صحف ليس أبا عمر وهي بالفاء كما قال أبو عمر لا بالقاف كما قال عيسى وفي فوائد جيرمي بخطه قرأ رجل على حماد الراوية شعر الشماخ فقرأ تلوذ ثعالب الشرفين منها كما لاذ الغريم من التبيع فقال هو السرقين فقبح عليه حماد فقال الرجل إن الثعالب أولع شيء بالسرقين، فقال حماد انظر يصحف ويفسر. وفيها قال الأخفش أنشدت أنشدت أبا عمرو بن العلاء قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته أم لا أراه كما عهدت صحا واقصر صر ما تعجبين من امرئ أن شاب قد شابت لداته فقال أبو عمر كبرت عليك رأس الراء فظننتها هواوا قلت وما سراته قال سرات البيت ظهره قال الأخفش ما هو إلا شواته ولكنه لم يسمعها وفيها قال أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري عن الطوسي قال كنا عند اللحياني فأملى علينا مثقل استعان بذقنه فقال له يعقوب بن السكيت بدفيه فوجمه ثم أملى يوما آخر هو جاري مكاشري فقال له ابن السكيت مكاسري أي كسر بيتي إلى كسر بيته فقطع اللحياني المجلس وقطع نوادره وفيها قال الطوسي صحف أبو عمرو الشيباني في عجز بيت فقال فرعلة ما بين أدمان فالكدى فقيل له إنما هو رمينا بها شهبا بوانة عودا فرعلة منا بين أدمان فالكدى وفيها قال أبو إسحاق الزجاجي ما سمعت من ثعلب خطا قط إلا يوما أنشد يلوز بالجود من النيل الدول فقال له بعض الكتاب أنشدناه الأحول بالجوب وقال يريد الترس فسكت ثعلب وما قال شيئا وفيها قالوا صحف الطوسي في شعر حاتم إذا كان بعض الخبز مسحا بخرقة وإنما هو إذا كان نفض الخبز مسحا بخرقة وفيها قال السكري سمعت يعقوب بن السكيث يقول صحف بن ذأب في قول الحارث بن حلزة أيها الكاذب المبلغ عنا عبد عمر وهل بذاك انتهاء وإنما هو عند عمر وفي كتاب ليس لابن خالوي الناس كلهم قالوا قد بلع فيه الشيب إذا وخطه القتير إلا ابن الأعرابي فإنه قال بلغ بالعين معجمة وصحف وهذا الكلام يعزى إلى رؤبه وذلك أنه قال ليونس النحوي إلى كم تسألني عن هذه الخزعبلات وألوقها لك وأروقها الآن وقد بلغ منك الشيب وفيه الهم يغو الموت الوحي بالغين المعجمة ورواه الخليل بالعين غير المعجمة الموء جمع أبا عمرو بن العلاء وابا الخطاب الأخفش مجلس فأنشد أبو الخطاب قالت قتيلة ما له قد جللت شيبا شواته فقال أبو عمرو: صحت يا أبا الخطاب إنما هو سراته وسرات كل شيء أعلى ثم صرف أبو عمرو. فقال أبو الخطاب والله إنها لفي حفظه ولكنه ما حضره فسأل جماعة من الأعراب فقال قوم سراته وقال آخرون شواته فعلم أن كل واحد منهما ما روى إلا ما سمع وفي جمع المفضل والأصمعية مجلس فأنشد المفضل وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جذع فقال الأصمعى صحت إنما هو جذعة أي سيء الغذاء فصاح المفضل فقال له والله لو نفخت في ألف شبور لما أنشدته بعد هذا إلا بالدال وفي جمع أبا عمرو الجرمي والأصمعى مجلس فقال الجرمي ما في الدنيا بيت للعرب إلا وأعرف قائله فقال ما نشق في فضلك أيدك الله ولكن كيف تنشد هذا البيت قد كنا يخبأنا الوجوه تسترا فالآن حين بدأنا للنظار قال بدأنا قال أخطأ قال بدأنا قال أخطأت إنما هو بدون من بدا يبدو إذا ظهر فأسحمه وفيه من أسماء الشمس يوح وصحفه ابن الأنباري فقال بوح وإنما البوح النفس وجر بينه وبين أبي عمر الزاهد في هذا كل شيء قالت الشعراء فيهما حتى أخرجنا كتاب الشمس والقمر لأبي حاتم فإذا فيه يوح كما قال أبو عمر وفيه اختلف المعمري والنحويان في الضروره فقال احدهما الكيس وقال الآخر الكبش فقال كل منهما لصاحبه صحفتا وكتب بذلك إلى أبي عمر الزاهد فقال من قال إن الضرور الكبش فهو تيس وإنما الضرور الكيس العاقل وفيه قال ابن دريد القيس الذكر قال أبو عمر هذا تصحيف إنما هو فيش والقيس القرض ومصدر قاس يقيس قيسا وفي شرح الكامل لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد البطل يوسي قال قول الراجز لم أرى بؤسا مثل هذا العام أرهنت فيه للشقى خيتمي وحق فخري وبني أعمامي ما في الفروق حفنتا حتاني صحفه بعضهم فقال في إنشاده حتاني بتاء مثلثة وهو بتاء مثنى بقية الشيء ونقلت من خط الشيخ بدر الدين الزرخشي في كراسة له سماها عمل من طب لمن حب صحف ابن دريد قول مهلهل انكحها فقدها الاراق ما فيه جنب وكان الحباء من ادم فقال الخباء بالخاء المعجمة وانما هو بالمهملة وصحف ايضا قول قيس بن الخطيم يصف العين تغترق الطرف وهي لاهية فرواه بالعين غير معجمة وإنما هو بالمعجمة فقال فيه المفجع الست مما صحفت تغترق الطرف بجهل فقلت تعترق وقلت كان الخباء من أدم وهو خباء يهدى ويصطدق وأورد ذلك التيجاني في كتاب تحفة العروس وأورد البيت الأول بلفظ ألم تصحف فقلت تعترق الطرف بجهل مكان تغترق وفي طبقات النحويين للزبيدي قال الفراء صحف المفضل الضبي قول الشاعر أفاطم إني هالك فتبيني ولا تجزعي كل النساء تئيم فقال يتيم وإنما هو تأيم وفيها قال ابن أبي سعيد قال أبو عمر الشيباني يقال في صدره علي حسيكة وحسيفة وكان أبو عبيدة يصحف فيهما فيقول حشيكة وحشيفة قال أبو عمر فأرسلت إليه يا أبا عبيدة إنك تصحف في هذين الحرفين فارجع عنهما قال قد سمعتهما وقال الزبيدي حدثني قاضي القضاء منذر بن سعيد قال أتيت أبا جعفر النحاس، فالفيته يملي في اخبار الشعراء شعر قيس بن معاذ المجنون حيث يقول خليلي هل بالشام عين حزينة تبكي على نجد لعلي أعينها قد أسلمها الباكون إلا حمامة مطوقه باتت وبات قرينها فلما بلغ هذا الموضع قلت باتا يفعلان ماذا أعزك الله فقال لي وكيف تقول أنت يا أندلسي فقلت بانت وبان قرينها وقال في الجمهرة الغضغاض بالغين المعجمة في بعض اللغات العرنين وما والاه من الوجه قال أبو عمر الزاهد هذا الصحيف إنما هو العضعاض بالعين غير معجمة قال ابن دريد وقال بعض العضاض بالتشديد وفي الصحاح اجفأضت الجيفة ضعبا انتفخت قال فعلب وهو بالحاء تصيف. وفي الجمهر يقال أن الرجل الماء إذا صبه وفي بعض كلام الأوائل أن ماء وأغله أي صب ماء وأغله وقال ابن الكلبي إنما هو أزى أو أزى ماء وزعم أن أنا تصحيف وقال الأزهري في التهذيب قال الليث الرصع فراخ النحل وهو خطأ قال ابن الأعربي الرضع فراخ النحل بالضاد معجمة ورواه أبو العباس عنه وهو الصواب والذي قاله الليث في هذا الباب تصحيف وقال ابن فارس في المجمل حدثني العباس بن الفضل قال حدثنا ابن أبي دؤاد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي قال أنشدنا أبو عمر ابن العلاء فما جبن أن نشد عليهم ولكن رأوا نارا تحس وتسفع قال فذكرت ذلك لشعبه فقال فقالويلك إنما هو فما جبن أن نشد عليهم ولكن رأوا نارا تحش وتفعو قال الأصمعي وأصاب أبو عمرو وأصاب شعبة ولم أرى حشتو توقد وتحس مسو شو وفي بعض المجاميع صحف حمد بن الزبرقان ثلاثة ألاف في القرآن ولو قرأ بهما لكان صوابا وذلك أنه حفظ القرآن من مصحف ولم يقرأه على أحد اللفظ الأول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه يريد اياه والثاني بل الذين كفروا في غرة وشقاق والثالث لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه ورود دار قطني في التصحيف عن عثمان بن أبي شيبة أنه قرأ على أصحابه في التفسير ألف لاميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني قالها كأول البقرة وقال ابن جني في الخصائص باب في سقطات العلماء حقي عن الأصمعي أنه صحف قول الفطيئة وغررتني وزعمت أنك لابن بالصيف تامر، فأنشده لا تني بالضيف تامر، أي تأمر بإنزاله وإكرامه. وحكي أن الفراء صحف فقال الحراصل الجبل يريد الحر أصل الجبل. وأخبرني وأخبرنا أبو صالح السليل بن أحمد. عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن الخليل بن اسد النوشجاني عن التوزي قال قلت لابي زيد الانصاري انتم تنشدون قول الاعشى بساباط حتى مات وهو محزرق وابو عمرو الشيباني ينشدها محرزق فقال إنها نبطيه وأم أبي عمرو النبطيه فهو أعلم بها منا وذهب أبو عبيد في قولهم لي عن هذا الأمر مندوحة أي متسع إلى أنه من قال إن داح بطنه أي اتسع وهذا غلط لأن انداح داح انفعل وتركيبه مندوح ومندوحة مفعولة وهي من تركيب ندح والندح جانب الجبل وطرفه وهو إلى السعه وجمعه أنداح أَفَلَا ترى الى هذين الاصلين تباينًا وَتَبَاعُدًا فكيف يجوز ان يشتق احدهما من صاحبه وذهب ابن الاعرابي يوم ارونان الى انه من الرن وذلك انها تكون مع البلاء والشده قال, قال ابو علي وهذا غلط أفعلان من الرون وهي الشدة في الأمر وذهب ثعلب في قولهم أسكفة الباب إلى أنها من قولهم استكف أي جتمع. وهذا أمر ظاهر الشناعة لأن أسكفة أفعل والسين فيها فاء وترقيبها من سكفة وأما استكفى فسينه زائد لأنه استفعل وتركيبه من كففة فأين هذان الأصلان حتى يجتمع وذهب تعلم أيضا في تنور إلى أنه تفعول من النار وهو غلط إنما هو فعول من لفظ تأنون راء وهو أصل لم يستعمل إلا في هذا الحرف وبالزيادة كما ترى ومثله مما لم يستعمل إلا بالزيادة عوشب وكوكب وشعلع وهزمبراني ومن جنود وهو باب واسع جدا ويجوز في التنور أن يكون فعنولا ويقال إن التنور لفظة اشترك فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم وإن كان كذلك فهو ظريف إلا أنه على كل حال فعول أو فعنولا التواطخ من الطيخ وهو الفساد وهذا عجب وكأنه أراد أنه مقلوب منه ويحكى عن خلف أنه قال وعن فعلب أيضا أنه قال أخذت على المفضل الضبي في مجلس واحد ثلاث سقطان أنشد لمرئ القيس نمس بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مضاهبي فقلت عافاك الله إنما هو نمش أي نمسح ومنه سمي منديل الغمر مشوشا وأنشد للمخبل السعدي وإذا ألم خيالها طرقت عيني فماء جفونها سجم فقلت عافاك الله إنما هو طرقت وأنشد للأعشى ساعة أكبر النهار كما شد محيل لبونه اعتاما فقلت عافاك الله إنما هو مخيل بالخاء معجمة رأى خال السحابة فأشفق منها على بهمه فشدها ومما تعقب به أبو العباس المبرد كتاب سيبويه في المواضع التي سماها مسائل الغلط. قلما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيء النذر وهو أيضا مع قلته من كلام غير أبي العباس وحدثنا أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس أنه قال إن هذا كتاب كنا عملناه في الشبيبة والحداثة واعتذر منه وأما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل فضلا عنه نفسه وكذلك كتاب الجمهرة وفي ذلك اختلاف الكسائي وأبي محمد اليزيدي عند أبي عبيد الله في الشرى أمندود هو أما قصور فمده اليزيدي وقصره الكسائي وتراضي ببعض فصحاء كانوا بالباب فمده على قول اليزيدي ومن ذلك ما رواه الأعمش من حديث عبد الله أو في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة وكان أبو عمر ابن العلاء حاضرا عنده فقال الأعمش يتخولنا فقال أبو عمر يتخولنا فقال الأعمش وما يدريك فقال أبو عمر إن شئت أن أعلمك أن الله تعالى لم يعلمك من العربية حرف أعلمتك فسأل عنه الأعمش فأخبر بمكانه من العلم فكان بعد ذلك يدنيه ويسأله عن الشيء إذا أشكل عليه وسئل الكسائي في مجلس يونس عن أولق ما مثاله من الفعل فقال أفعل فقال له مروان استحييت لك يا شيخ والظاهر عندنا أنه فوعا من قولهم ألق الرجل فهو مألوق وسئل الكسائي أيضا في مجلس يونس عن قولهم لأضربن أيهم يقوم لما لا يقال لأضربن أيهم فقال أي هكذا خلقت ومن ذلك انشاد الأصمعي لشعبة بن الحجاج قول فروة بن مسيح فما جبنوا أننا نشد عليهم ولكن رأوا نارا تحس وتسفع قال شعبة ما هكذا أنشدنا سماك بن حرب قال ولكن رأوا نارا تحش وتسفع قال الأصمعين فقلت تحس من, من قول الله تعالى إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم وتحش فقال لي شعبة لو فرغت للزمتك وأنشد رجل من أهل المدينة أبا عمرو بن العلاء قول ابن قيس إن الحوادث بالمدينة قد أوجعني وقرعنا مروتي فانتهره أبو عمرو وقال ما لنا ولهذا الشعر الرخو إن هذه الهاء لم تدخل في شيء من الكلام إلا أرخته فقال له المديني قاتلك الله ما أجهلك بكلام العرب قال الله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وقال يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابي فانكسر أبو عمر انكسارا شديدا وقال أبو حاتم قلت للأصمعين أتجيز إنك لتبرق لي وترعد فقال لا إنما هو تبرق وترعد فقلت له فقد قال الكميت أبرق وأرعد يا يزيد فما وعيدك لي بضائر فقال ذاك جرمقاني من أهل الموصل ولا آخذ بلغته فسألت عنها أبا زيد الأنصاري فأجازها فنحن كذلك إذ وقف علينا أعرابي محرم فأخذنا نسأله فقال لستم تحسنون أن تسألوا ثم قال له كيف تقول إنك لتبرق لي وترعد فقال له العربي أفي الجخيف تعني أي في التهدد فقال نعم قال الأعربي إنك لتبرق لي وترعد فعدت إلى الأصمعي فأخبرته فأنشدني إذا جاوزت من ذات عرق ثنية فقل لأبي قابوس ما شئت فارعدي ثم قال لي هذا كلام العرب وقال أبو حاتم أيضا قرأت على الأصمعي رجز العجاج حتى وصلت إلى قوله جأبا ترى بليته مسحجا، فقال تليله مسحجا، فقلت بليته، فقال هذا لا يكون، فقلت فقلت له أخبر من سمعه من فلق في رؤبه، أعني أبا زيد الأنصاري، فقال هذا لا يكون، قلت جعل مسحجا مصدرا أي تسحيجا، فقال هذا لا يكون، فقلت فقد قال جرير ألم تعلم بمسرح القوافي أي تسريحي فكأنه توقف قلت فقد قال تعالى ومزقناهم كل ممزق فأمسك وقال أبو حاتم كان الأصمعي ينكر زوجة ويقول إنما هي زوج ويحتج بقوله تعالى أمسك عليك زوجك قال فأنشته قول ذي الرمة أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة اليوم ثاوية فقال ذو الرمة طالما أكل المالح والبقلة في حوانيت البقالين قال وقد قرأنا عليه من قبل لأفصح الناس فلم ينكره فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والطامعون إلي ثم تصدعوا وقال آخر من منزلي قد أخرجتني زوجتي تهر في وجهي هرير الكلبة وحكى أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن أحمد بن يحيى عن سلمة قال حضر الأصمعي وابو عمرو الشيباني عند أبي السمراء فأنشده الأصمعي بضرب كآذان الفراء فضوله وطعن كتشهاق العفاهم بالنهق ثم ضرب بيده إلى فرو كان بقربه يوهم أن الشاعر أراد فروا فقال أبو عمرو أراد الفرو فقال الأصمعي هكذا روايتكم وحكى الأصمعي قال دخلت على حماد بن سلمى وأنا حدث فقال لي كيف تنشد قول الفطيئة أولئك قوم إن بنوا أحسن ماذا فقلت أولئك قوم إن بنوا أحسن البنى وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا فقال يا بني أحسن البنى يقال بنا يبني بناء في العمران وبنا يبني بنى يعني في الشرف وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي ابن القاسم الذهبي بإسناد عن أبي عثمان أنه كان عند أبي عبيدة فجاء رجل فسأله كيف تأمر من قولنا؟ عنيت بحاجتك فقال له ابو عبيده اعن بحاجتي فاومات إلى الرجل الذي ليس كذلك فلما خلونا قلت له إنما يقال لتعن بحاجتي فقال له ابو عبيده لا تدخل علي قلت لما قال لانك كنت مع رجل خوزي سرق مني عاما اول قطيفه لي فقلت لا والله ما الأمر كذا ولكنك سمعتني أقول ما سمعت وحدثنا أبو بكر محمد بن علي المراغي قال حضر, حضر الفراء أبا عمر الجرمي فأكثر سؤاله إياه فقيل لأبي عمر قد أطال سؤالك أفلت أفلا تسأله أنت فقال له أبو عمر يا أبا زكريا ما الأصل فيكم قال ققوم قال فصنعوا ماذا؟ قال استثقل الضمة على الواو فأسكنوها ونقلوها إلى القاف فقال له أبو عمر هذا خطأ الواو إذا سكن ما قبلها جرت مجرى الصحيح ولم تستثقل الحركات فيها ومن ذلك حكاية أبي عمر مع الأصمعي وقد سمعه يقول أنا أعلم الناس بالنحو فقال له الأصمعي يا أبا عمر كيف تنشد قول الشاعر؟ كنا يخبأنا الوجوه تسترا فالآن حين بدأنا للنظار بدأنا أو بدينا فقال أبو عمر بدأنا فقال الأصمعي يا أبا عمر أنت أعلم الناس بالنحو يمازحه إنما هو بدونا أي ظهرنا فيقال إن أبا عمر تغفل الأصمعي فجاءه يوما وهو في مجلسه فقال له كيف تصغر مختارا فقال الأصمعي مخيتير فقال له أبو عمر أخطأ إنما هو مخير أو مخير بحذف التائل لانها زائدة وحدثني أبو علي قال اجتمعت مع أبي بكر الخياط عند أبي العباس العمري بنهر معقل فتجارينا الكلام في مسائل وافترقنا فلما كان الغد اجتمعت معه عنده وقد أخضر جماعة من أصحابه يسألونني فسألوني فلم أرى فيهم طائلا فلما قضى سؤالهم قلت لأكبرهم كيف تبني من سفرجل مثل عنكبوت فقال سفر روت فلما سمعت ذلك قمت في المجلس قائما وصفقت في الجماعة سفر روت فالتفت إليهم أبو بكر فقال لا أحسن الله جزاءكم ولا أكثر في الناس مثلكم فاسترقنا فكان آخر العهد بهم وقال الرياشي حدثنا الأصمعي قال ناظرا المفضل عند عيسى بن جعفر فأنشد بيت أوس وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جذع فقلت هذا تصحيف لا يوصف التولب بالإجذاع وإنما هو الجديع وهو السيء الغذاء فجعل المفضل يشغب فقلت له تكلم كلام النمل وأصب لو نفخت في شبور يهودي ما نفعك شيء وقال محمد بن يزيد حدثنا أبو محمد التوزي عن أبي عمرو الشيباني قال كنا بالرقة فأنشد الأصمعي عنة باطلا وظلما كما تعنز عن حجرة الربيض الضباء، فقلت يا سبحان الله تعتر من العثيرة، فقال الأصمعي تعنز، أي تطعن عن بعنزة، قال فقلت لو نفخت في شبور اليهودي وصحت إلى التنادي ما كان إلا تعتر، ولا ترويه بعد اليوم تعنز، فقال والله لا أعود بعدها إلى تعتر، وأنشد الأصمعي. أبا توبة ميمون بن حفص مؤدب عمر بن سعيد بن سلم بحضرة سعيد واحدة أعضلكم شأنها فكيف لو قمت على أربعي ونهض الأصمعي فدار على أربعي يلبس بذلك على أبي توبة فأجابه أبو توبة بما يشاكل فعل الأصمعي فضحك سعيد وقال ألم أنهك عن مجاراته في هذه المعاني هذه الصناعة ومن ذلك انكار الأصمعي على ابن الاعرابي ما كان رواه ابن الاعرابي لبعض ولد سعيد بن سلم بحضرة سعيد بن سلم لبعض بني كلاب سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها ورفع ابن الاعرابي ليلة ونصبها الأصمعي وقال إنما أراد لم تؤرقه افكار الهموم وعونها ليلة وأنعم أيزاد على ذلك فأحضر ابن الاعرابي وسئل عن ذلك فرفع ليلة فقال الأصمعي لسعيد من لم يحسن هذا القدر فليس موضعا لتاديب ولدك فنحاه سعيد فكان ذلك سبب طعن ابن الاعرابي على الأصمعي وقال الأسرم علي بن المغيرة مثقل استعان بذقنه ويعقوب بن السكيت حاضر فقال يعقوب هذا تصحيف وإنما هو استعان بدفيه فقال الأسرم إنما يريد الرياسة بسرعة ودخل بيته وقال أبو الحسن لأبي حاتم ما صنعت في كتاب المذكر والمؤنم قال قلت قد صنعت فيه شيئا قال فما تقول في الفردوس قلت مذكر قال فإن الله تعالى يقول الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال قلت ذهب إلى الجنة فأنت. قال أبو حاتم فقال لي التوزي يا غافل ما سمعت الناس يقولون أسألك الفردوس الأعلى فقلت له يا نائم الأعلى ها هنا أفعل لا فعل. وقال أبو عثمان. قال لي أبو عبيدة ما أكذب النحويين يقولون هاء التانيث لا تدخل على ألف التانيث سمعت رؤبة ينشد فكر في علقى وفي مكور فقلت له ما واحد العلقى فقال علقاه قال أبو عثمان فلم أفسر له لأنه كان أغلب من أن يفهم مثل هذا انتهى ما أورده ابن جني خاتمة ذكر المحدثون أن من أنواع التصحيف تصيفة في المعنى وقال ابن السكيد يقال ما أصابتنا العام قابة أي قطرة من مقر قال وكان الأصمعي يصحف في هذا ويقول هو الرعد وكذا ذكر التبريزي في تهذيبه وتعقب ذلك بعضهم فقال لا يسمى هذا تصحيفا وهو إلى الغلط أقرب ذكر بعض ما أخذ على كتاب العين من التصحيف قال أبو بكر الزبيدي في استدراكه ذكر في باب همع الهميع الموت فصحفه والصواب الهم يغ بالغين المعجمة وذكر في باب قفع القفاعي من الرجال الأحمر وهو غلط والصواب فقاعي يقال هو أحمر فقعي للذي يخالط ثمرته بياض وذكر في باب عنك عرق عنك أصفر والصواب عاتك وذكر في باب زعل الزعلول الخفيف من الرجال وإنما هو الزغلول بالغين المعجمة عن أبي عمر الشيباني وذكر في باب معطى الممعط الطويل والصواه الممغط بالغين المعجمة وذكر في باب ذعر اذا القوم تفرقوا والمعروف ابذعر بالباء والذي ذكر الصيف، وذكر في باب عفرة معافر العرفط شيء يخرج منها مثل الصمغ وإنما هي المغافير بالغين معجمة وذكر في باب معرى رجل أمعر الشعر وهو لون يضرب إلى الحمرة والصواب أمغر مشتق من المغرى وذكر في باب وعق الوعيق صوت قم الدابه وإنما هو الوغيق بالغين معجمة رويناه عن إسماعيل مسندا إلى اللحياني وذكر في باب عسوى عسى الليل أظلم وإنما هو غسى بالغين معجمة وذكر في باب الرباعي علهبت رأس القارورة والرجل علجته والصواب بالصاد غير معجمة وذكر في باب حنك يقال للعود الذي يضم العراصيف حنكة, حنكة وحناك والرواية عن أبي زيد حبكة وحباك فيما أخبرني به إسماعيل وروى أبو عبيد بن نون فصحف كتصحيف صاحب العين وذكر في باب جحل الجحل أولاد الإبل وهو غلط وإنما هو الحجل بالحاء قبل الجيم وذكر في باب لحص التلخيص استقصاء خبر الشيء وبيانه وإنما هو التلخيص بالخاء المعجمة وأنشد في باب حصف للأعشى تأوي طوائفها إلى محصوفة والصواب مخصوفة بالخاء معجمة يعني سوداء كثيفة وذكر في باب السحب السحب شدة الأكل والشرب وإنما هو السحت وذكر في باب حزل الاحتزال الاحتزام بالثوب وهو باللام غلط إنما هو الاحتزاك عن أبي عمرو الشيباني وذكر في باب حزل الحزال شيء يخرج من السمن وهو غلط والصواب شيء يخرج من الثمر كالدم والعرب تسميه حيض الثمر وذكر في باب حفلة المح المحسئل الذي غضب وتنفش للقتال وإنما هو المجد المجثئل بالجيم عن الأصمعي وذكر في باب حبر الحبير زبد اللغام وإنما هو الخبير بالخاء المعجمة وذكر في باب بحر بنات بحر ضرب من السحاب والصواب بنات بخر وبنات مخر عن أبي عمر وذكر في باب مرحة مرحت الجلد دهنت قال الطرماح سرت في رعيل ذي أداوي منوطة بلباتها مدبوغة لم تمرحي وإنما هو مرخت الجلد بالخاء المعجمة، والبيت من قصيدة قافيتها وعلى الخاء المعجمة، وبعده إذا سربخ غطت مجال سراته تمطت فحطت من رجاء سربخي والسربخ الأرض الواسعة، وذكر في باب حوت الحوت والحوتان حومان الطائر والصواب بالخاء المعجمة. وذكر في باب الزح الزحزب الذي قوي واشتد وغلظ والصواب بالخاء المعجمة وذكر في باب كهمة الكهكامة المتهيب قال الهذلي ولا كهكامة برم إذا ما اشتدت الحقب وإنما هو الكهكاهة بالها وكذا هو في البيت عن أبي عبيد وغيره وذكر في باب همسة الهمسة الكلام والحركة وإنما هي بالشين المعجبة وذكر في باب هزأ هزأه البرد إذا أصابه في شدة والصواب هرأه بالراء والزاي تصحيف وذكر في باب الرباعي القرهد الناعم التار وإنما هو الفرهد بالفاء وذكر في باب خطة الخصانة النعامة السريعة والمعروف الحثان صغار النعام بالحاء غير المعجمة عن الأصمعي واحدته حفانة وذكر في باب فخ الفخيخ صوت الأفعى وإنما هو بالحاء غير المعجمة وذكر في باب القلخ القلخ في الأسنان الصفرة التي تعلوها وإنما هو بالحاء غير المعجمة وذكر في باب لخج اللخج أسوأ الغمص وإنما هو اللحج بالحاء غير المعجمة وذكر في باب خجبة جخجبا قبيلة من الأنصار وإنما هو بالحاء غير المعجمة وذكر في باب خشب الأخشب من الرجال الذي لم يحلق عنه شعره وإنما هو الأحسب بالحاء والسين غير معجمتين. وذكر في باب فضخة إن فضخت القرحة إذا انتفخت والصواب بالجين وذكر في باب خصل المخصل القطاء من السيوف وإنما هو بالضاد المعجمة عن أبي عبيد وذكر في باب خصبة الخصب حية بيضاء وهي الحضب بالحاء غير المعجمة والضاد المعجمة عن أبي حاتم وذكر في باب خطر الختيار الجوع الشديد وهو الخنتار بالنوني عن الأصمعي وذكر في باب ميخ ما يميخ ميخا تبختر والصواب ماح بالحاء غير المعجمة وذكر في باب توخ تاخت الإصبع تتوخ توخ في الشيء الرخوي والمعروف بالثاء مثلثة وذكر في باب الرباعي المخرنفش المغتاب وهو بالحاء غير المعجمة عن الأصمعين وذكر المخرمش الساكت وهو بالسين غير المعجمة وذكر في غشة لقيته غشيشان النهار والصواب بالعين غير المعجمة تصغير العشي. وذكر في باب فدغ الفدغ التواء في القدم وهو بالعين غير المعجمة وذكر في باب غبث الغبيثة طعام يطبخ ويجعل فيه جراد، وهي العبيثة بالعين غير المعجمة عن الأمدي. وذكر في باب رغلا رغلها رغلا رضع رضعها في عجلة والصواب بالزاي عن أبي زيد، وقد صحف أبو عبيد هذا الحرف أيضا. وذكر في باب رغمة الرغام ما يسيل من الأنف وهو بالعين غير المعجمة عن أبي زيد. وذكر في باب غلمة الغيلم منبع الماء في الآبار وهو بالعين غير المعجمة عن الفراء والآمدي وذكر في باب غسوة شيخ غاسم طال عمره والمعروف بالعين غير المعجمة وذكر في باب الرباعي الغملس الذئب الخبيث الجريء وهو بالعين غير المعجمة عن أبي عمرو بن العلاء وذكر في قشذ القشذة الزبدة وهي بالدار غير المعجمة عن الكسائي وذكر في باب قتل القتول من الرجال العيي وهو بالثاء مثلثة عن أبي زيد وذكر في باب زلق ضب مذلوق مستخرج من جحره والصواب بالدار غير المعجمة وذكر في باب المضاعف أن الفعالة من القوة قواية وأنشدا وما لب أعناق الكرا غالباته فإني على أمر القواية حازم وهذا تصحيف أنشدنيه إسماعيل فإني على أمر الغوايتي وذكر في باب قباء قضئت من الشراب وقبأت إذا امتلأت والصواب قابت بتقديم الهمزة على الباء عن الفراء وذكر في باب وقض الوقض حوض لا أعضاد له يجتمع فيه ماء كثير والمعروف بالطاء غير المعجمة وذكر في قنوى قانيت الرجل دانيته والصواب بالفاء وذكر في باب نشض النشض اللسع في سرعة واختلاس وهو بالطاء غير المعجمة وذكر في باب ضمه الضم والضمضام الداهية الشديدة وأحسبه تصفيفا لأنه يقال للداهية الشديدة صمصام وصمي بالصاد غير المعجمة وذكر في باب ضياء ضياءت المرأة كثر ولدها وهو عندي غلط والصواب ضنأت وذكر في باب سدف. السدف سواد الشخص وهو بالشين المعجمة وذكر في باب نسفة النسفة حجارة ينسف بها الوسخ عن القدم وهو بالشين المعجمة عن أبي عمر وذكر في باب ترمى الترم شدة العض وهو بالباء ولا أعرف الترم وذكر في باب درم الدرب فساد المعدة وهو بالذال المعجمة وذكر في باب نتمة أنتم الشيخ إذا كبر وولى والصواب بالثاء المسلثة وذكر في باب ربذة شيء الربيض بعضه على بعض والصواب رفيد بالثاء من قولك رثت المتاع وذكر في باب زنبة الذنب والذنابة القصير وهو بالدال غير المعجمة عن الفراء وذكر في باب ذراء ذرأت الوضين بسطته على الأرض والصواب درأته بالدال غير المعجمة هذا غالب ما ذكر أنه صحف فيه صاحب كتاب العين ذكر ما أخذ على صاحب الصحاح من التصفيف أنشد على الدببة بموحدتين عاثور شر أيما عاثوري دبدبة الخيل على الجسور قال التبريزي الصواب دندنة بنونين وهو أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول ومنه الحديث لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. وكان أبو محمد الأسود ينشد هذا البيت استشهادا على ذلك قال الجوهري الزنابة شبه المخاب يقع منه من في الإبل قال ابن بري هكذا في الأصل بخط الجوهري وهو تصحيف والصواب الزنانا بالنون وهكذا قرأناه على شيخنا أبي أسامة جنادة ابن محمد الأزدي وهو مأخوذ من الذنين وهو الذي يسيل من أنف الإنسان والمعزة قال الجوهري اللجز مقلوب اللزج وأنشد لابن مقبل يعلون بالمردقوش الورد ضاحية على سعابي بماء الضالة اللجزي قال في القاموس هذا تصيف فاضح والصواب في البيت اللجن بالنون والقصيدة نونية قال الجوهري احتق الفرس اي ضمر قال التبريزي هذا تصحيح والصواب احنق الفرس بالنون على افعل اذا ضمر ويبس ويقال ذلك ايضا لغير الفرس من ذوات الحوافر والخف وخيل محانق ومحانيق اذا وصفت بالضمر وفرس محنق بكسر النون وقال بعض أهل اللغة احتق المال بالتاء على افتعل إذا سمن وأثرى سمنه وحقت الماشية من الربيع واحتقت إذا سمنت منه انتهى قال الجوهري والعانك الأحمر يقال دم عانك وقال الأزهري هذا تصحيف وإنما هو بالتاء في صفة الحمرة قال, قال الجوهري نقت المخ أنقته نقّة لغة في نقوته إذا استخرجته كأنهم أبداً واو قال أبو قال سهل الهروي الذي أحفظه نقت العظم أنقته نقّة إذا استخرجت مخ مخه وأنتقه انتقاة بالتاء معجمة بثلاث نقاط من فوق ويقال أيضا نقيته، أنقيه، وانتقيته انتقاء مثله. بيا بنقطتين من تحت. قال الجوهري. تنج نج لحم الرجل كثرو واسترخى قال أبو سهل هذا تصريف. والصواب والصواب تبج بج ببائين قال الجوهري. رجل شرداخ القدم أي عظيمها عريضها. قال الهروي. هذا تصحيف وإنما هو الشرداح بحاء غير معجمة قال التبريزي الصحيح بالمعجمة كما قال الجوهري والهروي هو الذي صحف قال الجوهري رجل قترد وقتارد ومقترد إذا كان كثير الغنم والسخال عن أبي عبيد قال الهروي الذي أحفظه قسارد بضم القاف وفتح الثائم ثلثة وكسر الراء وهو مقصور من قسارد ومقسرد, ومقسرد بالثائم معجمة بثلاث نقط فيها كلها وكذلك قرأت على شيخنا أبي أسامة في الغريب المصنف وكذلك أيضا وجدته بخط أبي موسى الحامض قال الجوهري الجيذر القصير قال الهاروي هذا تصحيف والصواب الجيدر بالدال غير معجمة قال الجوهري وطب جشر أي وسخ قال الهروي هذا تصحيف وإنما هو حشر بحاء غير معجمة وقال الجوهري والحبير لغام البعير قال الهروي هذا تصحيف والصواب الخبير بالخاء المعجمة قال الجوهري العرارة اسم فرس قال الشاعر تسائلني بنو جشم بن بكر أغراء العرارة أم بهيم قال الهروي هذا تصحيف في اللفظ والبيت معا والصواب العرادة بالدال وفي القاموس قول الجوهري فبهتي عليها أي فبهتيها لأنه لا يقال بهت عليه تصحيف والصواب فانهتي عليها بالنون لا غير وفيه شاح الفرس بذنب صوابه بالسين المهملة وصحفه الجوهري وفيه شمخ بن فزارة بالخاء بطن وصحف الجوهري في ذكره بالجيم وفيه قول الجوهري إذا كانت الإبي سمانا قيل بها زرة تصريف قبيح وتحريف شنيع وإنما بهارزة على مثال فعالية قال أبو أحمد العسكري في كتاب التصحيح وقد ذكر ما يشكل ويصحف من أسماء الشعراء فقال وهذا باب صعب لا يكاد يضبطه إلا كثير الرواية غزير الدراية وقال لي أبو الحسن علي بن عبدوس الأرجاني وكان فاضلا متقدما وقد نظر في كتاب هذا فلما بلغ إلى هذا الباب قال لي كم عدة أسماء الشعراء الذين ذكرتهم قلت مئة ونيف فقال إني لاعجب كيف استتب لك هذا فقد كنا ببغداد والعلماء متوفرون وذكر ابا إسحاق الزجاجي وأبا موسى الحامض وأبا بكر ابن الانباري واليزيدي وغيرهم فاختلفنا في اسم شاعر واحد وهو حريث بن محفظ وكتبنا اربع رقاع إلى أربعة من العلماء وأجاب كل واحد منهم بما يخالف الآخر فقال بعضهم مخفض بالخاء والضاد المعجمتين وقال بعضهم محفص بالحاء والصاد غير معجمتين وقال آخرون ابن محيص فقلنا ليس لهذا إلا أبو بكر ابن دريد فقصدناه في منزله وعرفناه ما جرى فقال قال ابن دريد اين يذهب بكم هذا مشهور وهو حريث بن محفظ بالحاء غير معجمة مفتوحة والفاء مشددة والضاد منقوطة وهو من بني تين تيم بني مازن وتمثل الحجاج بشعره على المنبر قال ابو الحسن ابن عبدوس فلم يفرج عنا غيره قال العسكري وجتمع يوما في منزلي بالبصرة أبو رياش وأبو الحسين ابن لنكك فتقاول فكان فيما قال أبو رياش لأبي الحسين أنت كيف تحكم على الشعر والشعراء وليس تفرق بين الرقبان والزافيان فأجاب أبو الحسين ولم يقنع ذلك أبو رياش وقام على شغب قال العسكري فأما الرقبان بالرأي والقاب وتحت الباء نقطة فشاعر جاهلي قديم يقال له أشعر, أشعر الرقبان وأما الزفيان بالزاي والفاء وتحت الياء نقطتان فهو من بني تميم يعرف بالزفيان وكان على عهد جعفر بن سليمان وهو الزفيان بن مالك بن عوانة قال وذكر أبو حاتم آخر يقال له الزفيان وأنه كان مع خالد بن الوليد حين أقبل من البحرين انتهى النوع الرابع والأربعون معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء قد ألف في ذلك الكثير فمن ذلك طبقات النحاه لأبي بكر الزبيدي وطبقات النحاة البصريين لأبي سعيد السيرافي ومراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي قال أبو الطيب اللغوي في كتاب مراتب النحويين قد غلب الجهل وفشى حتى لا يدري المتصدر للعلم من روا ولا من روي عنه ولا من أين أخذ علمه وحتى إن كثيرا من أهل ذهرنا لا يفرقون بين أبي عبيدة وأبي عبيد وبين الشيء المنسوب إلى أبي سعيد الأصمعي أو أبي سعيد السكري أو أبي سعيد الضرير ويحكون المسألة عن الأحمر فلا يدرون أهو الأحمر البصري أو الأحمر الكوفي. و... علم بنزية ما بين أبي عمرو بن العلاء وأبي عمر الشيباني ولا يفصلون بين أبي عمر عيسى بن عمر الثقفي وبين أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي ويقولون قال الأخفش فلا يفرقون بين أبي الخطاب الأخفش وأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش البصريين وبين أبي الحسن علي بن المبارك الأخفش الكوفي وأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش صاحب محمد بن يزيد وأحمد بن يحيى وحتى يظن قوم أن القاسم بن سلام البغدادي ومحمد بن سلام الجمحي صاحب الطبقات أخوان ولقد رأيت نسخة من كتاب الغريب المصنف وعلى ترجمته تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي وليس أبو عبيد بجمحي ولا عربي وإنما الجمحي محمد مؤلف كتاب طبقات الشعراء وأبو عبيد في طبقة من أخذ عن إلى غير هذا إلى أن قال واعلم أن أكثر آفات الناس الرؤساء الجهال والصدور الضلال وهذه فتنة الناس على قديم الأيام وغابر الأزمان فكيف بعصرنا هذا وقد وصلنا إلى كدر الكدر وانتهينا إلى عكر العكر وأخذ هذا العلم عمن لا يعلم ولا يحس ولا يفقه يفهم, يفهم الناس ما لا يفهم ويعلمهم عن نفسه وهو لا يعلم يتقلد كل علم ويدعيه ويركب كل اسك ويحكيه ويجهل ويرى نفسه عالما ويعيب من كان من العيب سالما ثم لا يرضى بهذا حتى يعتقد أنه أعلم الناس ولا يقنعه ذلك حتى يظن أن كل من أخذ عنه هذا العلم لو حشروا لاحتاجوا إلى التعليم منه فهو بلاء على المتعلمين ووبال على المتأدبين ولقد بلغني عن بعض من يختص بهذا العلم ويرويه ويزعم أنه يتقنه ويدري أنه أسند شيئا فقال عن الفراء عن المازني فظن أن الفراء الذي هو بإزاء الأخفش كان يروي عن المازني وحتى. وحدث عن آخر أنه روى مناظرة جرت بين ابن الأعربي والأصمعي وهما مجتمع قط وابن الأعربي بإزاء غلمان الأصمعي وإنما كان يرد عليه بعد وحري بمن عمي عن معرفة قوم ان يكون عن علومهم اعمى وأضل سبيلا قال فرسمت في هذا الكتاب ما يفتح القفلة ولا يسع العقلاء الجهل به ثم قال واعلم أن أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى التعلم الاعراب لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد روينا أن رجلا لحن بحضرته فقال أرشد أخاكم فقد ضل وقال أبو بكر لان أقرأ فاسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن وقد كان اللحن معروفا بل قد روينا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا من قريش ونشأت في بني سعد فأنا لي اللحن وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري إلى عمر فلحن فكتب إليه عمر أن اضرب كاتبك سوطا واحدا وكان علي بن المديني لا يغير الحديث وإن كان لحنا إلا أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يجوز اللحن على من سواه ثم كان أول من رسم للناس النحو أبو الأسود الدؤلي وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أعلم الناس بكلام العرب وزعموا أنه كان يجيب في كل اللغة قال أبو الطيب ومما يدل على صحة هذا ما حدثنا به محمد بن عبد الواحد الزاهد أخبرنا أبو عمرو ابن الطوسي عن أبيه عن اللحياني في كتاب النوادر قال حدثنا الأصمعي قال كان غلام يطيف بأبي الأسود الدؤلي يتعلم منه النحو فقال له يوما ما فعل أبوك قال أخذته حمى فضخته فضخة وطبخته طبخة وفنخته فنخة فتركته فرخة قال فما فعلت امرأة أبيك التي كانت تشاره وتجاره وتضاره وتراره وتهاره وتماره قال طلقها وتزوج غيرها فحضيت عنده ورضيت وبضيت قال وما بضيت يا ابن أخي قال حرف من العربية لم يبلغك قال لا خير لك فيما لم يبلغني منها وأبو الأسود أول من نقط المصحف واختلف الناس إلى ابي الأسود يتعلمون منه العربية وفر عليهم ما كان أصله فأخذ ذلك عنه جماعة قال أبو حاتم تعلم منه ابنه عطاء ابن ابي الأسود ثم يحيى بن يعمر العدواني كان حليف بني ليث وكان فصيحا عالما بالغريب ثم ميمون الأقرم ثم عنبسه بن معدان المهري وهو الذي يقال له عنبسه الفيل قال وأما فيما روينا عن الخليل فإنه ذكر أن أبرع أصحاب أبي الأسود عنبسه الفيل وأن ميمولا الأقرن أخذ عنه بعد أبي الأسود فرأس الناس بعد عنبسة وزاد في الشرح ثم توفي وليس في أصحابه أحد مثل عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وكان يقال عبد الله أعلم أهل البصرة وأنقلهم ففرع النحو وقاس وتقلم في الهمز حتى عمل فيه كتاب مما املاه وكان رئيس الناس وواحدهم وقال أبو حاتم قال داود بن الزبرقان عن قتاده قال أول من وضع النحو بعد أب الأسود يحيى بن يعمر وقد أخذ عنه عبد الله بن أبي إسحاق وكان في عصر عبد الله بن أبي إسحاق أبو عمر بن العلاء المازني وله أخ يقال له أبو سفيان وكان أخذ عمن عم أخذ عنه عبد الله قال قال الخليل فكان عبد الله يقدم على أبي عمر في النحو وأبو عمر يقدم عليه في اللغة وكان أبو عمر سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب وأخبرونا عن أبي حاتم عن الأصمعي قال قال أبو عمر كنت رأسا والحسن حي قال أبو الطيب ولم يؤخذ على أبي عمر خطأ في شيء من اللغة إلا في حرف قصر عن معرفته علم من خطأه فيه وروايته أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا علي بن حاتم وغيره عن الأصمعي عن يونس قال قيل لأبي عمرو بن العلاء ما الثُفر؟ قال لست. فقيل له إنه القبول. فقال ما أقرب, بينه ما أقرب ما بينهما. فذهب قوم من أهل اللغة إلى أن هذا غلط من أبي عمرو وليس كما ظنوا فقد نص أبو عمرو الشيباني وغيره. على أن السفر الدبر والسفر من الأنثى القبل قال الخليل وأخذ العلم عن أبي عمر جماعة منهم عيسى بن عمر الثقفي وكان افصح الناس وكان صاحب تقائير واستعمال للغريب في كلامه ويونس بن حبيب الضبي وكان مقدما وكان النحو أغلب عليه قال أبو عبيدة اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم ألواحي من حفظه وأبو الخطاب الأخفش فكان هؤلاء الثلاثة أعلم الناس وأصحهم وألف عيسى بن عمر كتابين في النحو أحدهما مبسوط سماه الجامع والآخر مختصر سماه المكمل قال محمد بن يزيد قرأت أوراقا من أحد كتابي عيسى بن عمر وكانا كالإشارة إلى الأصول وفيهما يقول الخليل بن أحمد بطل النحو الذي ألفتمه غير ما ألف عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر وأبو الخطاب المذكور أول من فسر الشعر تحت كل بيت وما كان الناس يعرفون ذلك قبله وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها قال أبو الطيب وكان في هذا العصر عمر الراوية أبو حفص إلا أنه لم يؤلف شيئا ولم يأخذ عنه من شهر ذكره فبلغنا أن سوار ابن عبد الله لما ولي القضاء دخل عليه عمر الراوية يهنئه فقال له سوار يا ابا حفص إن خصمين ارتفعا إلي اليوم في جارية فلم أدر ما قال قال فما قال قال إن الخصم ذكر أنها ضحياء قال بلى أيها القاضي إنها التي لا ينبت الشعر على عانتها وممن أخذ عن أبي عمر أبو جعفر الرؤاسي عالم أهل الكوفة ولم يناظر هؤلاء الذين ذكرنا ولا قريبا منهم قال أبو حاتم كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاسي وهو مطروح العلم ليس بالشيء وأهل الكوفة يعظمون من شأنه ويزعمون أن كثيرا من علومهم وقراءتهم مأخوذ عنه قلت الأمر كذلك وأبو جعفر هذا هو أستاذ الكسائي وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو وكان رجلا صالحا وقيل إن كل ما في كتاب سيبوي وقال الكفي كذا إنما عنا به الرؤاسي هذا وكتابه يقال له الفيصل وكان له عم يقال له معاذ بن مسلم الهراء وهو نحوي مشهور وهو أول من وضع التصريف ثم قال أبو الطيب ولا يذكر أهل البصرة يحيى بن يعمر النحويين وكان أعلم الناس وأفصحهم لأنه استبد بالنحو غيره ممن ذكرنا وكانوا هم الذين أخذ الناس عنهم وانفرد يحيى بن يعمر بالقراءة والذين ذكرنا من الكوفيين فهم أئمتهم في وقتهم وقد بينا منزلتهم عند أهل البصرة فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة فرؤساء علماء معظمون غير مدافعين في المصرين جميعا، ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل أصغرهم في العلم بالعربية ثم أخذ النحو عن عيسى بن عمر الخليل بن أحمد الفرهودي فلم يكن قبله ولا بعده مثله وكان أعلم الناس وأذكاهم وأفضل الناس واتقاهم قال محمد بن سلام سمعت مشايخنا يقولون لم يقل للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع قال أبو محمد التوجي اجتمعنا بمكة أدباء كل أفق فتذاكرنا أمر العلماء حتى جرى ذكر الخليل فلم يبقى أحد إلا قال الخليل أذك العرب وهو مفتاح العلوم ومصرفها قال أبو الطيب وأبدع الخليل بدائع لم يسبق إليها فمن ذلك تأليفه كلام العرب على الحروف في الكتاب المسمى كتاب العين واختراعه العروض وأحدث أنواع من الشعر ليست من أوزان العرب وكان في العصر ثلاثة هم أئمة الناس في اللغة والشعر وعلوم العرب لم يرى قبلهم ولا بعدهم مثلهم عنهم أخذ جل ما في أيدي الناس من هذا العلم بل كله وهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي وكلهم أخذوا عن أبي عمر اللغة والنحو والشعر ورووا عنه القراءة ثم أخذوا بعد أبي عمر عن عيسى بن عمر وأبي الخطاب الأخفش ويونس بن حبيب وعن جماعة من ثقات الأعراب وعلمائهم مثل أبي مهدية وأبي طفيلة وأبي البيداء وأبي خيرة بن لقيط وأبي مالك عمرو بن كركره صاحب النوادر من بني نمير وأبي الدقيش الأعرابي وكان افصح الناس وليس الذين ذكرنا دونه وقد أخذ الخليل أيضا من هؤلاء واختلف إليهم وكان أبو زيد أحفظ الناس للغة بعد أبي مالك وأوسعهم رواية وأكثرهم أخذى عن البادية وقال ابن منادر كان الأصمعي يجيب في ثلث اللغة وكان أبو عبيدة يجيب في نصفها وكان أبو زيد يجيب في ثلثيها وكان أبو مالك يجيب فيها كلها وإنما على ابن منادر توسعهم في الرواية والفتية لأن الأصمعية كان يضيق ولا يجوز إلا أصحى اللغات ويلج في ذلك ويمحك وكان مع ذلك لا يجيب في القرآن ولا في الحديث فعلى هذا يزيد بعضهم على بعض وأبو زيد من الأنصار وهو من رواة الحديث ثقة عندهم مأمون وكذلك حاله في اللغة وقد أخذ عنه اللغة أكابر الناس منهم سيبويه وحسبك قال أبو حاتم عن أبي زيد كان سيبويه يأتي مجلسي وله ذؤابتان قال فإذا سمعته يقول وحدثني من أثق بعربيته فإنما يريدني وكبر سن أبي زيد حتى اختل حفظه ولم يختل عقله ومن جلالة أبي زيد في اللغة ما حدثنا به جعفر بن محمد حدثنا محمد بن الحسن الأزدي عن أبي حاتم عن أبي زيد قال كتب رجل من آل رام هرمز إلى الخليل يسأله كيف يقال ما أوقفك هنا ومن أوقفك فكتب إليه هما واحد قال أبو زيد ثم لقيني الخليل فقال لي في ذلك فقلت له إنما يقال من وقفك وما أوقفك قال فرجع إلى قولي. وأما أبو عبيدة فإنه كان أعلم الثلاثة بأيام العرب وأخبارهم وأجمعهم لعلومهم وكان أكمل القوم قال عمر بن شبه كان أبو عبيدة يقول ملتقى فرسان في جاهلية ولا إسلام إلا عرفتهما وعرفت فارسيهما وهو أول من ألف غريب الحديث حدثنا علي بن إبراهيم البغدادي سمعت عبد الله بن سليمان يقول سمعت ابا حاتم السجستاني يقول جاء رجل إلى أبي عبيدة يسأله كتابا وسيلة إلى بعض الملوك فقال لي يا ابا حاتم اكتب عني والحن في الكتاب فإن النحو محدود أي محروم صاحبه وأما الأصمعي فكان أتقن القوم باللغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حظا وكان قد تعلم نقد الشعر من خلف الأحمر وهو خلف بن حيان ويكنى أبا محمد وأبا محرز قال أبو حاتم عن الأصمعي كان خلف مولى أبي برد ابن أبي موسى الأشعري اعتقه واعتق أبوي وكان أعلم الناس بالشعر وكان شاعرا ووضع على شعراء عبد القيس شعرا كثيرا موضوعا وعلى غيرهم وأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يزيد قال كان خلف أخذ النحو عن عيسى بن عمر واخذ اللغة عن أبي عمر ولم يرى أحد قط أعلم بالشعر والشعراء من وكان يضرب به المثل في عمل الشعر وكان يعمل على ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذي يضعه عليه ثم نسك فكان يختم القرآن في كل يوم وليلة وبذل له بعض الملوك مالا عظيما خطيرا على أن يتكلم في بيت شعر شكرا فيه فابى ذلك وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم وكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه وبلغ مبلغا لم يقاربه حماد فلما تقرأ نسك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس فقالوا له أنت كنت عندنا في ذلك الوقت أوثق منك الساعة فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم أخبرنا جعفر بن محمد أخبرنا علي بن سهيل أخبر أبو عثمان الأشنان داني أخبرنا التوزي قال خرجت إلى بغداد فحضرت حلقة الفراء فلما أنس سبي قال ما فعل أبو زيد قلت ملازم لبيته ومسجده وقد أسن فقال ذاك أعلم الناس باللغة وأحفظهم لها ما فعل أبو عبيدة قلت ملازم لبيته ومسجده على سوء خلقه فقال أما إنه أكمل القوم وأعلمهم بالشعر وأتقنهم للغة وأحضرهم حفظا ما فعل الأخفش يعني سعيد بن مسعد قلت معافى تركته عازما على الخروج إلى الري قال أما إنه إن كان خرج فقد خرج معه النحو كله والعلم بأصوله وفروعه قال أبو الطيب ولم ير الناس أحضر جوابا ولا أتقن لما يحفظ من الأصمعي ولا أصدق لهجة وكان شديد التاله فكان لا يفسر شيئا من القرآن ولا شيئا من اللغة له نظير واشتقاق في القرآن وكذلك الحديث تحرج وكان لا يفسر شعرا فيه هجاء ولم يرفع من الأحاديث إلا الأحاديث اليسيرة وكان صدوقا في كل شيء من أهل السنة فأما ما يحكي العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون هذا مما اختلقه الأصمعي ويحكون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أخيه فقال ما فعل عمك فقال قاعد في الشمس يكذب على الأعراب فهذا باطل وكيف يقول ذلك عبد الرحمن ولولا عمه لم يكن شيئا مذكورا وكيف يكذب عمه وهو لا يروي إلا عنه وأن يكون الأصمعي كذلك وهو لا يفتي إلا فيما أجمع عليه العلماء ويقف عما ينفردون عنه ولا يجيز إلا أبصح اللغات ويلح في دفع ما سواه وكان أبو زيد وأبو عبيده يخالفانه ويناوئانه كما يناوئهما فكلهم كان يطعن على صاحبه بأنه قليل الرواية ولا يذكره بالتزوير ولا يتهم أحدهم صاحبه بالكذب لأنهم يبعدون عن ذلك وكتب إلي أبو روق الهمذاني قال سمعت الرياشية يقول سمعت الأصمعية يقول أحفظوا 12 ألف أرجوزة فقال له رجل منها البيت والبيتان فقال ومنها المئة والمئتان وكان إسحاق بن إبراهيم الموصلي عجائب الدنيا معروفة معدودة منها الأصمعي قال أبو الطيب ولم يحكي الأصمعي ولا صاحبه عن الخليل شيئا من اللغة لأنه لم يكن فيها مثلهم ولكن الأصمعي قد حكى عنه حكايات وكان الخليل أسن منه وأخذ النحو عن الخليل جماعة لم يكن فيهم ولا في غيرهم من الناس مثل سيبوي وهو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل وألف كتابه الذي سماه قرآن النحو وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل وأخذ أيضا عن الخليل حماد بن سلمة وكان أخذ عن عيسى بن عمر قبله وأخذ عن الخليل أيضا اللغة والنحو النضر بن شميل المازني وهو ثقة ثبت صاحب غريب وشعر ونحو وحديث وفقه ومعرفة بأيام الناس وأبو محمد اليزيدي وقد أخذ قبله عن أبي عمر العربية والقراءة وهو ثقة وممن أخذ عن الخليل المؤرج ابن عمرو السدوسي وعلي بن نصر الجهضمي إلا أن النحو انتهى إلى سيبوي وأخذ عن يونس بن حبيب ممن اختص به دون غيره قطرب واسمه محمد بن المستنير وكان حافظا لللغة كثيرا النوادر والغرائب وأخذ عنه أيضا وعن خلف الأحمر أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي صاحب كتاب طبقات الشعراء وهو ثقة جليل روى عنه أبو حاتم والرياشي والمازني والزيادي واكابر الناس وأخذ النحو عن سيبويه جماعة ضرع منهم أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المجاشعي من أهل بلخ وكان غلام أبي شمر وعلى مذهبه في الاعتزال وكان أسن من سيبوي ولكن لم يأخذ عن الخليل ولم يكن ناقصا في اللغة أيضا وله فيها كتب مستحسنة وكان أخذ عن أبي مالك النميري وكان للكوفيين